فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُرْشِفُ السِّدْرَةَ مَا يَرْشُفُ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 ইহি ইন উম সন্ন্য সন্মুহ তুম উকু জল আহু বিহ নি সু্প 1. <تبعون> وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ 2. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى 3. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا 4. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى 5. وَكَمِّنْ لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعَثَ اللَّهُ لمن يشاء ويرضى